Słuchaj, Panie Przewodniczący, فصل ثم قال في Panie Komisarzu, Panie حتى Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, ربنا لا Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى وحده يقرا في الاربع الجميع في كل ركعه بام القران وسوره من القرآن وكان يقرا احيانا بسورتين والثلاث في الركعه الواحده من صلاه الفريضه ويقرا في الركعتين من المغرب كذلك بام القران وسوره سوره قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن عن عبده بن ثابته عن ابن براهيم قال رسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كنا تكلمنا عن حديث أبي عبد الله الصنابحي وصلاته وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذكرنا أن دنو أبي عبد الله الصنابح من أبي بكر ذلك لأنه كان حديث عهد بإسلام وقد تأول أهل العلم هذا الدنو على ثلاث تأويلات قالوا المقصود بقوله فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه قالوا ربما يكون أبو بكر تأخر إلى الصف فدان من أبي عبد الله الصنابح وهذا بعيد جدا ولا يحصر من مثل أبي بكر الإمام أفقه الصحابة على الإطلاق واعلمهم على الإطلاق في زمانه ولا يتصور أن يرجع لأن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن الصف كله تقدم إلى أبي بكر وهذا أيضا بعيد يبقى شيء واحد وهو أن أبا عبد الله الصنابح وكان قلنا حديث عهد بإسلام فإنه قدم المدينة لخمس ليال يعني خلون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ففعل هذا الفعل لأنه كان حديث عهد بإسلام فكان لا يعرف أحكام الصلاة فسمع ابا بكر يجهر في الركعتين الاوليين من صلاة المغرب ثم لم يسمعه يقرأ في الثالثة فأخذه الفضول كي يتعلم هذا الحكم فدنا من أبي بكر يستمع إليه هل يقرأ أم لا يقرأ فدنا منه فسمعه يقرأ الفاتحة وهذه الآية التي ذكرها وهي قوله الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا الحديث ساقه الإمام مالك رحمه الله لبيان السنة في القراءة أو سنة القراءة في المغرب وأنه يقرأ فيها بقصار المفصل وايضا يؤخذ منه أنه يجوز أن يقرأ المصلي في الركعة الأخيرة من المغرب أو في الركعات الأخيرة من الصلاة الرباعية شيئا من القرآن مع الفاتحة وإن كان المشهور في المذهب كراهة ذلك لكن إيداع الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث والذي يليه وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه رحمه الله يرى جواز أو مشروعية قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة في الركعات الأخيرة ثم ذكر الإمام مالك بعد هذا الحديث حديثة, حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وهذا موضع فيه إشكال هل المقصود كان إذا صلى وحده صلاة الفريضة أو صلاة النافله. والذي يظهر الله أعلم أن مقصوده هو صلاة الفريضة لأن الإمام رحمه الله في سياق بيان ما يقرأ في الصلوات الخمس والمناسب أن يكون هذا الأثر عن عبد الله بن عمر متعلقا بإحدى الصلوات الخمس وهي إما صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب حيث قال كان يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن هذا يدل على مشروعية قراءة الصورة مع الفاتحة في الركعات الأخيرة في الصلاة الرباعية سواء كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء وهذا على خلاف ما اشتهر في المذهب وذكرنا كم مرة أن قولنا المشهور في المذهب وهذا الذي اعتمده أكثر المغاربة وهو الدين الذي توارثه آباؤنا ابا عن جد وهو أن المغاربة اعتمدوا في مذهب مالك على ما في المدونة وهي رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك ربما تكون الرواية التي جاء بها ابن القاسم رحمه الله تكون هي له وحده فقط يعني يكون قد انفرد بهذه الرواية وباقي أصحاب الإمام مالك إنما رووا خلاف ما روى عبد الرحمن بن القاسم لكن المغاربه اعتمدوا ما في المدونه ولم يعتمدوا ما في الموطاه والذي يكون مناسبا لمذهب هذا الامام الكبير المتبع للسنه هذا الإمام الاثري الذي لا يحيد عن السنه قيد انمله اللائق به أن يتبع السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي تلقاها عن كبار الصحابة الذين كانوا هم فقهاء الأمصار في ذلك الوقت وفقهاء المدينة آنذاك واعتماد الإمام مالك على ما روي عن عبد الله بن عمر كثير جدا ولهذا تجدون الإمام مالك في الموطأ يشحن هذا الكتاب بعد ذكر الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الآثار عن الصحابة وأكثر الآثار التي يرويها إنما هي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقول نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا المقصود إذا فاتته ربما صلاه الجماعة فإنه يقرأ في الركعات الأربع كلها يقرأ فيها بالفاتحه وأم القرآن قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة وهذا ما يسمى بالنظائر وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما صح عنه حفظت أولا قد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن والمقصود بالنظائر هي الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها كجمعه صلى الله عليه وسلم بين سورة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله أحد وكذلك جمعه في الصلاة بين سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع السورتين والثلاث في ركعة واحدة قال ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة وهذا الحديث يتمسك به من يقول بمشروعية قراءة السورة بعد قراءة السورة في الركعه الأخيرة أو الركعتين الأخيرتين من الصلاة من صلاة الفريضة صلاة المغرب أو صلاة العشاء ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري وهو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي وهو من الثقات أخرج له الجماعة أعني البخاري ومسلم أصحاب السنن لكنه رمي بالتشيع وللفائدة تجدون في كتب التراجم عندما تقرؤون في تراجم الرواد تجدون فلان رمي بالتشيع ما المقصود بالتشيع المقصود بالتشيع هو تفضيل علي على عثمان هذا المقصود بالتشيع تفضيل علي على عثمان وأما الغلو تجدون عبارات كثيرة غلو التشيع هناك تشيع وهناك غلو التشيع أما غلو التشيع فهو تفضيل علي على سائر الصحابة بما فيهم أبي بكر وعمر من غير طعن في الشيخين أرجو أن تنتبهوا يا إخواني وأما الرفض أما الرفض فهو لعن وسب الشيخين وسائر الصحابة وهم الذين نسميهم الرافضة وهم شيعة اليوم الاثنا عشرية الجعفريه وإخوانهم من الباطنية فهؤلاء يقال لهم رافضة وشيعة اليوم لا يحبون أن يسمون رافضة بل يحبون أن يسمون شيعة وهم ليسوا بشيعة لأن شيعة علي وآله كانوا يحبون ويعظمون الشيخين أبي بكر وعمر ولهذا إذا وجدتم في راوي أنه أخرج له البخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن وأئمة الإسلام وتجدون في ترجمته بأنه رمي بالتشيع لا, ي... لا, ي... لا, يذهب, ب... لا يذهب بكم الخيال وتفكيركم إلى أن المقصود بالتشيع تشيع هؤلاء الرافضة المنتشرون في إيران وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي طاجكستان وفي بلدان كثيرة جدا إنما المقصود بالتشيع هو تفضيل علي على عثمان يا إخواني عن البراء بن عازب والبراء بن عازب صحابي ابن صحابي أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق لأنه استصغر فيما قبلها من الغزوات كان صغيرا فشهد الخندق غزوة الخندق وشهد ما بعدها من الغزوات وكان مع علي رضي الله عنه في الجمل وصفين توفي رضي الله عنه في أيام مصعب ابن الزبير بالكوفة سنة 71 أو 72 أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء جاء في البخاري أن هذا كان في السفر وهذا مهم جاء في البخاري أن هذا كان في السفر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون ذهب أهل العلم إلى أنه يشرع للإمام أو ينبغي للإمام أن يقصد من الصور ما يليق بالجماعة في مثل هذا الوقت لأنه لا يعقل إذا كان الناس مسافرون ويأتي إمام ويصلي بهم كما صليت بكم اليوم المغرب يطول عليهم سمحوا طولت عليكم اليوم المغرب يعني. لكن اللائق بالسفر أن تكون الصلاة خفيفة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام ربما أراد أن يطول فيسمع بكاء الصبي مع أمه فيتجوز في الصلاة وما ينوتش يقول علاش هذا النساء جبوا لنا أولادهم ولا علاش, هذ... علاش جبتوا لنا هنا للمسجد أقول هذه خصلة حميدة الأولاد اللي قباح بزاف ويديروا المشاكل بزاف جنبوهم المساجد أما الأولاد اللي عادي عاقلهم يعني ممكن يتحرك شوية ولا ما فيش حرج يعني خاصة انه إذا كان الأولياء لا يجدون أين يضعون أولادهم فلا حرج أن يأتوا بأولادهم بشر الا لا يعبثوا بالمصاحف المصاحف أو يلوثوا المسجد خاصة الصبيان الصغار فعلى العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العشاء بصورة التين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من وسط المفصل نقول وسط لوسط أصحاب اللغة ها؟ ماذا نقول خفت كما قلت قلت كي شفتك خفت الله اعلم الصحيح أن يقال وسط بإسكان السين لأن وسط الشيء أعلى ومنه قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسط أي أمة عالية على الأمم وأما وسط فهو ما يتخلل بين شيئين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من سوره العشاء من وسط المفصل ذكرنا ان وسط المفصل من اين يبدا يلا إخواني اخواني على مذهب الملائكه على مذهب المالكي من صوره عامه وسط المفصل او وسط المفصل يبدا من صوره عامه وينتهي الى صوره الضحى وهذا الحديث صحيح وكان كثره يقرا بالشمس وضحاها واشباهها من الصور وكان صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ بإذا الشمس انشقت إذا, الشمس، إذا السماء انشقت صورة الانشقاق وكان يسجد بها صلى الله عليه وسلم وهذا يدل صراحة على خلاف ما في المذهب وأنه يكره السجود للتلاوة في الصلاة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصورة الانشقاق إذا السماء انشقت وكان إذا وصل إلى موضع السجود سجد صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري ومسلم وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة وهذا كله في صلاة العشاء في السفر بالتين والزيتون كما هي رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى وهذا في الركعة الأولى وللملاحظه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطالة في صلاة العشاء نهى عن الإطالة في صلاة العشاء وأحسب أن هذه سنة يغفل عنها كثيرون وخاصة من إخواننا الذين نحسب أنهم يتبعون السنة فإنهم إذا جاءوا إلى العشاء أطالوا جدا وهذا خلل لأنه صلى الله عليه وسلم لما ارشد الصحابة بفعله وقوله أن يقرأ في سورة العشاء بوسط المفصل بل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإطالة فيها فإن معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء يذهب إلى قومه فيصلي بهم فكان يطيل فقرأ مرة بصوره البقرة فخرج رجل من الصف وانفصل عن الإمام وأتم صلاته لوحده بل اكتفى بقراءة صورة الفاتحة يعني اكتفى بصورة الفاتحة وتجوز جدا في الصلاة ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل ومنه استنبط بعض أهل العلم أنه يجوز للمأموم أن ينفصل عن الإمام إذا اضطر إلى ذلك وهذا في صورتي ما إذا لو ترك صلاة المغرب ولم يدرك وقتها ودخل المسجد فوجد الإمام يصلي العشاء فإنه ينوي صلاة المغرب ويصلي مع الإمام الذي يصلي العشاء فإذا أتم الإمام الركعة الثالثة بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثالثة فإن هذا المأموم ينوي في نفسه الانفصال عن الإمام ويقرأ التشهد ويختم صلاة المغرب ثم يقوم ويكبر للإحرام لصلاة العشاء فيدرك ما تبقى مع الإمام من صلاته في العشاء فإن هذا الرجل جاء واشتكى معاذا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شكوى الرجل دعا معاذا ونهره وقال له أفتان أنت يا معاذ قال أفتان أنت يا معاذ ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراءة بإقرأ باسم ربك, بإقرأ باسم ربك الأعلى بإقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى فانه قال فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه وهذه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءه في صلاه العشاء قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم إذا فتحوا الصلاة قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند ذلك بجهب بالبراء قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه إمام بالقراءه انه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رمان أنه قال كنت اصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيخلزني فأفتح عليه ونحن نصلي. فرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب تعلقه بالعمل في القراءة وكل ما يتعلق بالقراءة وللفائدة فإن الإمام مالك إنما ذكر بعض ما يقرأ في الصلاة فنقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، كان يقرأ فيها بطوال المفصل، فكان احيانا يقرأ بالواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ صلى الله عليه وسلم من سورة طور ذلك في حجة الوداع، وكان صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ ايضا سورة قاف. والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى وهذه كلها أحاديث صحيحة وإني أقرأ عليكم مما سطره الإمام العلامه المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت والظاهر أن إذا الشمس كورت هي من وسط المفصل وهذا باعتبار جميع المذاهب أن صورة إذا الشمس كورت من وسط المفصل وليست من قصار المفصل وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي فلا أدري أنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟ بل إن هذه سنة ولا يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع ولا يدخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الشك أهو من باب التشريع أم أنه من باب النسيان لأن الله تعالى رتب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي رتب ما يبين بأن هذا نسيان كما وقع في حديث ذي اليدين الذي عرفناه فيما سبق وأنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاه رباعيه خرج الناس فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت فقال لم تقصر ولم انسى هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك عنسه عن واما قوله واما الحديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن لأن هذا حديث ضعيف بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على أنه نسي حقا لهذا التفت إلى الصحابة كان فيهم أبو بكر وعمر فقال أحقا ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرجح فهنا يقين صادم يقين يقين صادم يقين ذو اليدين عنده يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يقين بأنه أتم الصلاة فتعارض يقين بيقين فاحتاج إلى مرجح من هو المرجح؟ هم الصحابة الذين سالهم النبي صلى الله عليه وسلم فعندما قال له نعم يعني حق ما قال ذو اليدين فقام عليه الصلاة والسلام مكبر وأتم الركعتين ثم سجد بعد السلام للسهو فافعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع من دون استثناء ولا يجوز أن ندخل على أفعاله صلى الله عليه وسلم الشك هل كانت من قبيل التشريع أم من قبيل النسيان وعلى هذا نقول إنه يشرع للمسلم أن يقرأ في صلاة الفجر احيانا بصورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين يقرأها في الركعة الأولى ثم يكررها في الركعة الثانية هل يقاس على هذه الصلاة غيرها من الصلوات يعني هذا انما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فهل يقال مثل هذا في في صلاة المغرب أو صلاة العشاء الظاهر نعم الظاهر نعم اولا بدليل الاستصحاب وهو أن هذا الفعل يستصحب في جميع الصلوات ثانيا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تكرير الصورة في الركعة الواحدة بل ثبت عكسه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقر ذلك الصحابي الذي كان يقرأ شيئا من القرآن في كل ركعة ويزيد معها صورة الإخلاص فلما سأله عن ذلك فقال إني أحبها فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقرأ مرة أيضا في السفر عليه الصلاة والسلام وهذا كله في صلاة الفجر قرأ بي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهذا لأجل أن يتجوز صلى الله عليه وسلم وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرا في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما وهذا حقيقة يا أخواني هاتان الصورتان عظيمتان وأهل العلم يحثون من ابتلاه الله عز وجل بالوسواس أن يكثر من قراءة صورة الناس وايضا فإن صورة الفلق قل اعوذ برب الفلق إنما هي رقية وهي تعويذة عظيمة من هذا الشيطان الرجيم الذي ابتلي به بنو آدم أعوذ بالله من شره وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يقرأ بأكثر من ذلك فكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بستين آية فأكثر قال في بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما يعني أحد الرواة قال لا أدري هل صلى ستين, ركعة ستين آية في ركعة واحدة أم في ركعتين وقد حضرت يوما شيخنا محمد بن صالح العثيمين قرأ صورة الشعراء كلها في صلاة الفجر وهذا يعني تسرية لمن يعني ينزعجون من إطالة القراءة في الصلاة لكن يعني مليح كي يكون الإمام يقرأ مليح يعني، ويمشي القراءة أما إذا كانت قيل بزاف نوصيه أنه ما ي... لا يزعج الناس كثيرا حتى لا يهربوا من مسجده وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة بصورة الروم واحيانا قرأ بصورة ياسين ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح صلى الله عليه وسلم صورة المؤمنون فجاء حتى إذا جاء ذكر موسى وعيسى أخذته صلى الله عليه وسلم سعله فركع يعني أخذ يسعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يستمر في القراءة فركع صلى الله عليه وسلم وكان أيضا أحيانا يأمهم في صلاة الفجر بصورة الصافات كلها وكان صلى الله عليه وسلم يصليها يوم الجمعة يعني الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وكان يقرأ صورة الإنسان هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية وكان يسجد فيها صلى الله عليه وسلم ومن سنته صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية على أن يكون هناك تجانس يعني في الاولى والركعة الأولى دائما تكون أطول من الركعة الثانية لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام أنه كان لا يجعل بين الركعة الأولى والثانية فرقا عظيما بحيث يقرأ مثلا نصف حزب في الركعة الأولى ويقرأ آيتين في الركعة الثانية فإن هذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما سنة الفجر القبلية فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقرأ صورة الكافرون في الركعة الأولى وصورة الإخلاص في الركعة الثانية وربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يقرأ بالفاتحة في الركعتين ويقرأ معها قل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله وربما قرأ صلى الله عليه وسلم بدل هذا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إلى الله وصلاة العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاوليين منهما بصورة الفاتحة وصورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية على عادته صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعه الأولى بحيث كان يطيل في الأولى ولا يطيل في الثانية صلاة العصر صلاة العصر أيضا وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في كل منهما قدر خمس عشرة آية يعني قد ما يقرأها 15 آية من القرآن قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الاوليين في الظهر يعني صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر وقلنا إن أطول الصلاتين هي صلاة الفجر وصلاة الظهر وأما العصر فتكون على النصف من صلاة الظهر وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الاوليين قدر نصفهما هذا يدل على أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا من القرآن مع سوره الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهذا أحد الثقات وهو معدود في التابعين معدود في التابعين توفي سنة عشرين ومئة عن أبي حازم التمار، أبو حازم التمار هو أبو حازم التمار المدني، وقد ذكر المؤلف ترجمته. راح نعم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والقسي هي ثياب مضلعه أي مخططة ثياب فيها خطوط وهذه الخطوط من الحرير هذه الخطوط من الحرير وإنما سميت بالقسي نسبة إلى القس وهو موضع في مصر نسبة إلى القس وهو موضع في مصر قريب من مدينة دمياط. فسميت هذه الثياب بالقسي أو القسي والصحيح الفتح القسي لأنها نسبة إلى القس وعلى هذا قال أهل العلم بعد أن أجمعوا على تحريم لباس الحرير للرجال إلا لضرورة كمن كان به حساسية من لباس الصوف أو القطن ولم يسعفه إلا لباس الحرير كمن كان به جرب ونحوه فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يلبس الحرير أما غيره فلا يجوز للرجال مطلقا وهذا إجماع أهل العلم أن يلبس الحرير ولو كان مخططا أي ولو لم يكن كله خالصا حرير فإنه لا يجوز لبسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والقسي هي ثياب مضلعه أو مخططة بالحرير ونهى ايضا عن تختم الذهب لأن أهل العلم أجمعوا بعد ثبوت ذلك في السنة أجمعوا على تحريم لبس الرجال للذهب أي كان العذر حتى ولو كان خاتمت على اليونس غشت الخاتمت على اليونس هاتم تاع لي ديروا هنا في الصباح هذا الثالث خين بداو بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابه والابهام الرجال بزافهم يديرو يديروا الخاتم هنا في لا هذا تاع لي كنت نحيه مرتو ت... تنتفلوا شعره تقولوك نحيته عندك غرض باش ما يعرفوش نسب اللي راك مزوج بعض الناس هداهم الله يتخذون هذا من ذهب وهذا لا يجوز باجماع اهل العلم لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجمعت الامه على تحريمه فهل يجوز من غير الذهب اسمعوا اسمعوا وعوا لا يجوز لبس الخاتم تعالى اليونس ويديروا كم الكفاره قريب لهذا البراجم هبطوا هلا انا لتحت شويه فبالك يمزف ما وشيشوف في يبسع ما عليه ما يطلعوش اللهنا الدنيا واللهنا تدرون لماذا لأن النصارى كذلك يلبسونه والأب القسيس إذا زوج نصرانيا من صنوها فإنه يقول باسم الأب باسم الابن، باسم روح القدس ثم يضعه في الثالث فهذا محض اعتقاد النصارى لهذا كل واحد لابس لا اليونس الخاتم هذاك اللي هو حلقه ينحيه باللغه تاع الغرب يقلعه يقلعه بالتجديد اخي يقلعه بالتجديد ينحيه ويتخذ ان شاء على أنني أنا شخصيا لا أرى أن هذا من السنة إن شاء أن يتخذ خاتما من فضه له فص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه لكن النبي صلى الله عليه وسلم تخذه ليختم به الكتب والرسائل لأنه لم يكن له خاتم فقال له الصحابة إنك ترسل الملوك فلو اتخذت خاتما تختم به الرسائل والكتب وياريت انديروا خاتم على السنة بعض اخواننا يديروا ثلاثة يديروا زوج زوج خواتم. وهذا ليس من عادة الاتقياء الابرار اذا كان ولا بد فتختم بواحد دير واحد فقط وتنوي به السنة ان شاء الله تؤجر عليه لكن ان تتخذ خاتمين فلا لماذا يا اخواني لان الاصل في التحلي انه لا يجوز للرجال الأصل في التحلي أنه لا يجوز للرجال وأذن في الخاتم لاجل الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل لأجل أنه اتخذ خاتما للختم فقط أم اتخذه للزينه على خلاف بين أهل العلم والمكلف يعتقد ما يعتقد في هذا الباب لكن لا ينبغي أن يزيد على خاتم واحد أن الأصل في التحلي أن يكون للنساء وليس للرجال طيب تنبني على هذا مسألة شاع عند بناتنا جميعا إلا من رحم الله أنهن يتختمن في الإبهام أو في السبابة وهذا شاع كثيرا فهل يجوز هذا لا يجوز هذا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه نهى عن التختم في السبابة والتي تليها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والتي تليها السبابة أو السباحة ليرفضها الناس كي يشهدوا باش يسمعوا إخوان اللي رهم بعد ربما ما يشوفوا شوفوا السبابة السبابة ليرفضها الناس كي يشهدوا وتسمى السباحة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم نساء ورجال ليس هذا النهي خاص بالرجال وإنما يعم النساء أيضا أنه لا يجوز لهن التختم في السبابة والتي تليها قد يقول قائل التي تليها هي الوسطى نقول لا لأن العرب إنما يذكرون أسماء الأصابع ابتداء من الصغير الذي يسمى الخنصر بكسر الصاد ثم البنصر كسر الصاد ثم الوسطى ثم السباب ثم الإبهام على هذا نقول يا إخواني لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب أو أن يتحلى بالذهب على أي وجه كان ومسألة التختم واتخاذ الأواني والذهب ستأتين إن شاء الله تعالى في ضمن هذا الكتاب في كتاب الجامع إن شاء الله تعالى سنبسط الكلام على أحكام اللباس والزينة وما يتعلق بها في ذلك الموضع ثم قالوا عن قراءة القرآن في الركوع أي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ايضا كما زاد ذلك معمر في روايته عن ابن شهاب عند مسلم معمر ابن راشد الأزدي متوفى سنة الستين ومئة زاد وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود هذا في رواية معمر قلت زاد هذا معمر في روايته عن ابن شهاب وهو ثقة يحتمل زيادته وبخاصة أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال الا واني نهيت الا نهيت عن القراءه في الركوع والسجود اما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاستهدي فيه في الدعاء فقمن ان يستجاب لي صاحبه فالسجود والركوع اذا ليس خاصين بالقراءه بل تمنع القراءه القران في السجود والركوع وانما يعظم الرب سبحانه جل وعلا في الركوع و يجتهد في الدعاء في السجود لأن العبد يكون أقرب من ربه سبحانه جل وعلا وهل يفهم من هذا أنه لا يقال غير التعظيم في الركوع نقول ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله تعالى ببعض الأذكار من ذلك قوله بعد أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغير ذلك من الأدعية الكثيرة جدا